الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه. الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي والتوزيع ت ق م لله ك م هذه ا ح م د ل ل الذي أ ر س ل رسوله بالهدى و ب الحق ليظهره على الدين كله و ي ت ف ى بالله شهيدا والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكم وإن الذي الأميين آياته الكتاب كانوا بلال لله عليهم قبل لفي منهم من مبين في بعث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 مازلنا نواصل حديثنا في غور الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى و ا ل ف ر ا ب وحديثنا إ ن شاء الله في آ خ ر هذه ا ل ر ح ل ة اي ر ح ل ة رمضان وفي آ خ ر هذه ا ل أ ي ا م اليوم نتحدث عن إ خ و ة لنا في الدعوه ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أ ن هناك خلق آ خ ر خلق آ خ ر غير ا ل إ ن س اللي هم الجن هؤلاء الجن ربنا سبحانه وتعالى ع ي م ا انكرمهم بهذه ا ل ر س ا ل ة زي ما كلف ا بيها الانس و ا ل ق ر آ ن حكى لينا الموضوع ضيق واليوم إ ن شاء الله نعيش مع الجن في استقبال ا ل ق ر آ ن وبعدين نشوف ا ل ف ر ق بين استقبالنا ل ل ق ر آ ن ك إ ن س وبين استقبال الجن ل ل ق ر آ ن وقد ي ج هذا الموضوع إ ن شاء الله نطلع منه ب ن ت ي ج ة ط ي ب ة الله سبحانه وتعالى بين لنا أ ن هناك صنف آ خ ر ب يستقبل معان ا ا ل د ع و ة بيه اللي هو الجن كما قال تبارك وتعالى في س و ر ة سماه س و ر ة الجن يقول الله تبارك وتعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عُل قُلْحِيَ إِلَيَّ أ ن ه استمع نفر من الجن فقال انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن يشرك بربنا أ ح د ا و أ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا و أ ن ه كان ي غ و ل شفيعنا على الله شفطا و أ ن ا ظننا ان لن تغول ا ل إ ن س والجن على الله ا ل كذبا ل ص و ر ة سبحانه وتعالى سمى هذه ا ل ص و ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم قال بها تلاه نحن سماه ص و ر ة الجن وعشان نحن نستفيد من هذه ا ل ص و ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي ا ل ق ر آ ن والجن استمع وبعدين الجن استقبل ا ل ق ر آ ن ب ه ذ ه ا ل ك ي ف ي ة و و ح ي اليه انه استمع نفر من الجن خصوص وأن يبلغوا ووحي عسل عند وتعالى سبحانه لكن الأداء إليه جل وحي من عند الله أما من شائح ربنا وحي يبين للرسول صلى الله عليه وسلم ان هناك نفر من الجن والنفر أو أو الثلاثة السبعة تسعة يستمعوا يستمعوا ا ل ق ر آ ن المهم نحن عايزين نطلع بعد ما هم استمر لان ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا ايضا كبشر لاستماع القران قال تبارك وتعالى إذا ربنا ذلك يقول اوحي ا ل انه استمع ن ف ر من الجن اول من ت ح ت ا ل ت ل ا و ة حصل شنو قالوا ا ن سمعنا ق ر آ ن ا عجبا صحيح ق ر آ ن عجب ا ل غ ر آ ن فيه عجبه وفيه عجايب لكن للانسان ا ل د خ و ن ا ل ا ج ه ز ة تحته ج ا ه ز ة لاستقبال ا ل ق ر آ ن ا ل س ل ط ة كلها سواء كانت في الانس او الجن ا ل أ ج ه ز ة ل ربنا سبحانه وتعالى صرفها للانسان لاستغبار ا ل ق ر آ ن لو كانت أ ج ه ز ة س ل ي م ة بتطلع من هذا ا ل ق ر آ ن ب ع ج ا ئ ب وبتطلع منه بفهم صحيح وبتطلع منه إ ل ى جنات تجري من ت ح ت ا ل ن ا ر الشرط إ ن ا ل أ ج ه ز ة تكون س ل ي م ة أ م ا ا ل أ ج ه ز ه ذي م ع ط ل ة لا تصلح ل ل إ ن س ولا تصلح للجن بل تقود ا ل إ ن س والجن إ ل ى النار كما قال تبارك وتعالى ولو زرانا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل إ ن س لهم غلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها و ل اضل يفكر من البهائم وليس ا هم الغافلون ا ل إ ن س ا ن ما بيستقبل ا ل ق ر آ ن سواء كان إ ن س ا ن من ا ل إ ن س أ و من الجن الاكثر أ تحت ه ما صار على استعبار ا ل ق ر آ ن معناها ما شئناه عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول على غزارنا لجهنم التفسير كتير ك م ي ة ض خ م ة من ا ل إ ن س والجن عشان كذا ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يشركنا م ع ه م ي ب و و من ا ل إ ن س والجن بعدين يبين إ ن ه م لهم قلوب ا لا يطرحون بها و د م ح ا ل استقبال ا ل ق ر آ ن ولهم أ ع ا ن الله ي ص ر و ن بها و ب شفوا بها ايات الله ولهم آ ذ ا ن الله يسمعون بها لا يسمعوا بها كلام الله سمع فهم وتدبر وفهم بتاعيلي و ل ا ي ت ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل ل ه و ل ا ي ت ه م الغافلون عشان كذا بين س م ع من هؤلاء النثر من الجن ربنا سبحانه ت ع ا ل ى يبينهم ن سمعهم عجيب غالي اننا سمعنا قرانا عجبا و ل شيء ل يقضي الى الرشد الرشد والرشد م ع ن ا ه ت ع ب ي ر ب ط ر ي ق الصحيح طريق الحق يهدي إلى الرشد إلى فآمنا به ومن بربنا أحدا. وكانها ن ش ر ب ب ر ن أحدا أ و ك ا ل دعوات من أ و ل شيء د ع و ة ل ع ق ي د ة التوحيد لفهم التوحيد السليم وفهموها ي فهم سريع والاستقبال الطيب حيطلع ب ن ت ي ج ة طيبه ة خصوصا في هذه العقيدة العقيدة عقيدة التوحيدة أول شيء、العقيدة. عشان كذا قوالي ا ل ت ب ر ايه من الشرك بعد ما سمعوا هذا ا ل ق ر آ ن يهدي الى الرشد ف آ م ن ا به ولن نشرك بربنا احدا اما الانس حتى الان حتى الان اغلبيت الانس الان مرتين و في الشرك والشرك بانواعه كلها شرك الاعتقاد شرك الاتباع شرك متفشي لهذه ا ل أ م ة ولذلك ا ل أ غ ل ب ي ة من هؤلاء الانس حيموت على هذا الشرك ومصير إ ل ى النار كما قال تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وربنا ق ا ل ل لرسول وما اكثره الناس ولو حرصت بمؤمنين ولذلك نحن ا ل آ ن السبب الحاملنا الحكيم شرع الله الشرك بالله شرك العبايب نحن ن ح ت ق ل الان في ع ق ي د اليهود ا ل ن ص ا ر نتحاكم ل غ و ا ن ي ن اليهود و ا ل م ص ا ر ى م ا ش ي ء و ا ا اليهود و ا ل م ص ا ر ى و ت شرك يخلد في النهايه ي ن ت ب الله نتحاكم لشنو ا ل آ ن الاله ا ل آ ن اليوم السودان ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة حكم الشعب ل ل ش ع ب بيانا من وين أ خ ذ ن ا من اليهود و ا ل م ص ا ر ى دا شرك بالله أ م ا ذ ل تبرع من الشرك ق ا ل ه ولن نشرك بربنا أ ح د ا بعد كذا قالوا انه تعالى جد ربنا ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا ل أ ن ه كان عندهم مفهوم إ ن الله سبحانه وتعالى اتخذ ص ا ح ب من الجن وحتى ق ا ل ع ن د ه نسب مع الجن وقال بعض د النسب دي ولديه من ا ل م ل ا ئ ك ة وهكذا يعني كان في أ خ و ا ل ك ث ي ر ة جدا يقولوها لكن لما س م ع ا ل ق ر آ ن ا ق ت م ع و ا بان هذا الكلام كلام واضح وبين و ف ي ه م ا فهم صحيح و بعد كده قالوا أ ن ه تعالى جد ربنا أ ي ج ل ا د ربنا وعظمته ما اتخذ ص ا ح ب ة ولا ولدا و أ ن ه كان يقول سفيهنا على الله شفقه ا س ا الجن كان من يغول على、العشان. وما أ ك ث ر سفها الانس الان ي ه و د على الله سبحانه وتعالى كلام كثير وكذب كثير و ف ت ر ا كثير بل ش ر ع مع الله سبحانه وتعالى عشان كذا الجن تبره و ا ل ه ان الله تعالى جد ربنا ما ا خ ذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شفقه وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا كان في ظنهم كذا انه ما ممكن كان من الانس ولا من ج ن يكذب على الله والان الكذب على الله سبحانه وتعالى اصبح شيء منتشر انتشر انتشار ع ج ي د جدا بكل رب ن ا سبحانه وتعالى يحكيه على جساد الجن و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعزون برجال من الجن فزادوهم ر ا ض د ا ل إ ن س كان ب ا س ت ع ي ز بالجن و ل ا ز ا د في ا ل كثير من ا ل إ ن س ا ل آ ن ب ا س ت ع ي ز بالجن مش ا س ت ع ي ذ بس بل يعبد الجن ولكن ا يجب ان د يكون ن الجندي ا خارقة ل ل يسجد ل ل ج ن يرقص ل ل ج ن ويعمل الأعمال كثير ة جدا وحتى و إ ن ه كان الواحد ج ف ف وادي من ا ل أ و ب ي ة يسعي ت بصاحب ا ل وادي من الجن و ا ل ن ب سبحانه وتعالى يجس ح ك ي على ر س ا ن ا ل ج ن قال و أ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعزون برجال من ا ل ج ن فزادوهم ر ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و أ ن ه م ظنوا كما ظننتم أ ن لم يبعث الله, أحد. الله, أحد الله احدا اي لا يجي رسول ثاني بعد موسى أ و بعد عيسى أ و لا يبعث الله أ ح د ا اي ا ن معنى آ خ ر أ ن ه لا يبعث الله سبحانه وتعالى من ي م و ت ودي كانت ع ق ي د ة ا ل إ ن س يعني ف تلك ا ل ق ر آ ن كله ي ت ك ل م على إ ن ا ل إ ن س ا ل آ ن ما مصدقين بانه في بعث ولا في غ ي ا م ة ولا في أ ح د اي إ ذ ا مدنا وكنا تراون ذلك ر ج ع ه بعيد هكذا كانت هذه ا ل ع ق ي د ة و أ ن ا ل آ ن هذه ا ل ع ق ي د ة م ر ب و ط ة مع ك س يمكن أ ن لديك ا ل إ ن س ا ن ما يؤمن بان فيهم اخر و لا فاسد بل في ا ل إ ن س من لا يؤمن بوجود الله كالشيوعيين والمشركين ما يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى و د ي ع م ل ي ة في عقيده ا ل إ ن س م ت ف ش ي ة عشان ك ذ ا ربنا سبحانه وتعالى ي ظ ن و أ ن ه م ز ل و ا كما زمنتم أ ن لم ي ب ع س الله و ا ح د ا و أ ن لمسنا السماء فوجدناها م د ع ة حرسا شديدا وشكو و أ ن كنا ن ب ع د منها مغايده للسمع ف م ن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا رصبا ولمسنا ن السماء عند ا ن ز ل ه ذ ا ا ل ق ر آ ن لمس السماء ل ع ن الجندي كنده و ط ا ق ة ت ي ص ر ايه ي س م ع و في ا ل م ل ئ ي ا ل أ ع ل ى يسمعوا كلام الملايثه يسمعوا التوجيهات التي ت ج ر الملايثه وبعد كده نزل للأرض. ينزل ج و بهر الارض ل لجماعتهم او للكهان بتاعهم و ي ر ي ه م ا ل أ خ ب ا ر ب ت ح ت ا ل م ل ئ ي ا ل أ ع ل ى وبعد كده يضيفوا عليها زيادات ولكن هناك عمل ا ل جن باب ا ل م س ز و ل ي ه الرومانيه لكن بمجرد مرات ا من المسؤوليه الرومانيه ل التي تتحدث عنها ولكنها موليات حرسان شديد ا وشهوه ن ا ك نبعد منها م غ ا ئ ك ب ا ل س م ع كنا نبعد و ن س ت ن ع ل ر ب ل ا سبحانه وتعالى وحي الملائكه لاي وحي هم يسمعوه ويجي ناس جنته يؤدي القران بتاعهم عشان ك د ه يجادلوها الناس و إ ن الشياطين لن يخون لاوليائهم أ و ل ي ء إلى أ ل ي ج ا د ل و ك م يجيوهم بالوحي ا و ا ل ب م ك د ه عشان كدا ه ك ن كل من عمل الجن يسمعوه لكن ب ا ل ج ر د ما ربنا رب سبحانه وتعالى م ن ع بنزول هذا ا ل ق ر آ ن لهذه البشريه بعد كدا العمليه دي ت ل غ ت ولمسنا أ ن ا السماء فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا وكنا أ ن ا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الان يجد له شهابا بصدا الطريقة بتاعت الشهاب كيف بتاعت وبصبا ا ن ظ م ة ما تنوب لله ينتهي كلما الجن لكبير العين الشياطون بتاعهم له دقال حصر كزا كزا كزا له وكان كده بحث لازم حصل ح ا ج ة ج د ي د ة ا م ش و عندي البحث شو بحصل شنو ج ل ا فين لا فين وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب في هذا ا ل ق ر آ ن ولذلك استمعوا ل ل ق ر آ ن وبعد كذا مشوائه للجنه ل ا م دام هو السبب عشان كذا رب ن ا سبحانه وتعالى داوم استمع داوم ج د له شرابا م س ل ا وان ا ذ ا مدري قالوا ش ر أ ش ر اريد ل أ لمن في الارض ام ل اراد ع ف ي ن حيحصل ن بهم ربهم رشدا ما منهم الصالحين ومنهم ا م دون ذلك يعني الجن ذاتهم قالوا أ ن ن منا الصالحون ومنا دون ذلك فينا الصالحين ونبدا نقول الصالحين الموحدين اللي ي ع ر ف ا ل د ع و ه الفهم صحيح ومنهم الناس المنتهين في الجن برضه كنا ط ر ا ي ق غ د ا زي ما ا ل آ ن الانس مجسمين ط ر ا ي ق واحزاب الجن ك ا ن و ا بنفس المستوى ترايق وأحزاب ممكن تقول انهم ا ل د ا د ر ي ة و ا ل ت ي ج ا ن ي ة و ا ل ب ر ه ا ن ي ة و ا ل س م ا ن ي ة وبتاع ط ر ق لكن باسماءهم وطيلهم ل وشياطينهم اصلا نظام الطرق ع م ل ي ة شياطين بتاع الانس والجن بتاخدوا ي مع بعض وربنا ذا الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غ ر و ر ة و ه ذ ا الطرق س و ن كانت في ا ل إ ن س أ و في الجن ما هي إ ل ا انحراف عن منهج الله انحراف عن دين الله انحراف عن شرع الله ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شرح ق ا ل الله تبارك وتعالى و أ ن هذا صراطي مستغيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن س ب ي ل ي ذلك وصاكم ب ي لعلكم تبتغون خط خط بيد الشريفه قال هذا صراط الله وخط خطوط ج ا ن ب ي ة و غ ا ر هذه ا ل س ؤ ا ل بعدين غ ا ر على كل راس ط ر ي ق ة شيطان ش ي ط ا ن لأنه أ ي صحب ط ر ي ق ة شيطان ش ي ط ا ن ل ي ه لأنه عمل منهج براو وعمل شزي براو ده عليه وناس وكل جماعه يبلغ طريقتنا نحن يعني أ ي متطرد ا ل آ ن ما يريد طريقه الله ولو يريد طريقتنا نحن وطريقتهم صحيح على حسب شيطانهم الالف ل ي ه م و ر و جابوهم الشيطان الجيل وكل الوحيديه ذ ا جيت ت ب ح س و ا بحث صحيح كتاب انزل من عند الله、لا. حديث جبل رسول الله、لا. اي صح الطريق يقول لك والله جاني في النوم جاء مروءه جاني رسول في النوم طرق بتاعت النوم يجيب الشيطان في النوم وحلو بس يقول يالف جاني في النوم وذل يالف كذا ج ا ن ي في النوم وذل يسوي كذا اواحد أو من الطرق الصوفيه شاف الجماعات كله جاني في النوم جاني في النوم دائما لقيت الرسول عيان بيان في صحراء سيناء ب ط ر ي ق ة جاد م ب ا ش ر ة يعمل التربه وجاله ا ن العملية شراطين بعض دابه لهذا ل ك ي أن الطريقه ا ا مكلام الله واتبعوا ا ل ح و موحدين ن أي في و ل ل والسلام ومنا دون م طرائر غ د د ة طرائق ك ت ي ر ة جدا طرائق م ت ف ر د ة عشان كذا يقول حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفرغت اليهود إ ل ى واحد وسبعين فرغه والنصارى إ ل ى اثنين وسبعين فرغه وتتفرغ التي م إ ل ى ث ل ا ث ة وسبعين فرغه كلها في النار إ ل ا واحده ة الجباة الواحد ياتى الطريق ا صلى ل ل محمد يأتى عليه لشعلا وسلم ولذلك الآن لا يمكن يكون تحكيم الكربية والطلب منتشر بهذه الكربية. الناس بهناك اتحاد الطرق ا ل ص و ف ي ة د ا يبقى كيف في طرق ص و ف ي ة والدين مع الله مش ممكن مش ممكن يكون في طرق وفي دين يقوم على شرع الله الا تكون في ط ر ي ق ة و ا ح د ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل جدا محمد صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان الناس كلهم رجعوا الى طريقه محمد الشريعه حتقوم ت ل غ ا ي ة لانه ما فيها م ش ك ل ة ث ا ن ي ة لانه ث ا ن ما في تصويت لا في حزب اتحادي لا في حزب امه لا في حزب شيوعي لا في حزب بعثي لا في, في طوائف ما بكون في ع ش ا ن ك د ه دي ا ل ق ض ي ة ب تتعلق ا ع ن ا وده بلسان الجن و ع ن م ن ا ا ل ص ا ل ح و ن و م ن ا د و ن ا زائفه كنا ط ر ا ئ كثيرة غذاء منتشف بكلام وعندنا ان نعجز الله في الارض ولم نعجزه هربا نعجز وما د ه حقيقة ل يفتكر الناس في الارض حيعجز الله سبحانه وتعالى سواء كان ت ق ر ب و ا و ل ا ت ح ز ب و ا و ل ا ت ش ت ت و ا ولم نعجزه هربا حتى لو هربوا الناس ولجربها ش ن ي ه مهما تجدها ت م ش ي ه تموت برضو تمشي برضو و ج لو تاني ت تجيب ل الله ا جدامه ما ج نحن تعجز الله س ب ا ه و ت ع ا ل ى إ ن ك فهر منه وأن ا م ا ا ل ه د م ن فمن ا فلا به بربي ب يخاف يوم خ س ا و ل ا ر ه ى دائما ه الجين بارك الله ي ف لو نحن لكان م س ت و ى دي ل الحال حس في حال تاني شوف خ ا ل بالك و أ ن ا لما سمعنا الهدى يسموا ل ق ر آ ن دي سموه د ى وفعلا ا ل ق ر آ ن كتاب ه د ا ي ة ا ل ق ر آ ن جهود للناس شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل غ ر آ ن هدى للناس كتاب ه د ا ي ة ا ل ن س بل يحتجبون كتاب ضل و الضلال ده ح ي ع ي ش و فيه لا من يلاد الله سبحانه و تعالى مصيروا الى النار عشان ك د ه ربنا سبحانه تعالى يبيننا و أ ن ا لما سمعنا الهدى آ م ن ا به هم آ م ن و ا به بهذا ا ل ق ر آ ن نحن حتى ا ل آ ن ما آ م ن ا ب ا ل ق ر آ ن بل أ ع ل م ن ا الكفر ب ا ل ق ر آ ن ربنا قال و غال الذين كفروا لن يؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه وغالي ََُ لا َ تسمعوا ََْ لهذا ا ل ْ غ ُ ر ا ن والغوصيه ََْ لعلكم ََ ت غ ْ ر ِ ب ُ و ن َ كلام الانس وكلام د الجن شوفوا الفرق الشاسع بين كلام الانس وكلام الجن اما الجن سمعوا القران ذلك كلام هدايه امنا به وانا لما سمعنا ل ه د ى ا م ا ب َ فمن يؤمن بربه فلا يخاف ب َ س ا ولا راحه اي انسان فيكم امن ب ا ل َ ه سبحانه و ت ع ا ل َ فانه ما تخاف ما تخاف من اي شيء وانا منا المسلمون ومنا الغاصبون فمن اسلم فاولئك تحروا بشرا المسلمين معروفين اللي هم يستسلموا لكلام الله جين جارين إحنا فينا موحدين جماعة مسلمين تمام الْغَاسِطُونَ غَاسِطُونَ معناه لِجَهَنَّمَ حطب و أ ن ا من المسلمون ا و من الراسطون ا ربنا ذات بعد كدا فمن أ س ل م فولايت تحرر و رشدا تحرر و رشدا معناه تحرر الطريق الصحيح فهمه فهم صحيح الشيء تحرر أ ي أ ن ت تحرر كل ه يجي كلام تحرر منه التحرر المهم جدا عشان كدا ل ذلك قالوا نحن ا ي ا ل ي تحرروا لديالي تحرروا تحر معناه برسول من ه ذ د ا ل ا ف ه الصحيحه أ و ل أ ص م ت له سمعوه فهموه و بعد كدا يختنع و ي ه عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وان منا المسلمون ذكر ع الدين ومنا الواسطون فمن اسلم فورا يتحرر شذا واما الواسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن, وان لو استغاموا على ا ل ط ر ي ق لاصغيناهم ماء غدل واستغاموا على الطريقه الا انزل الله سبحانه وتعالى لاصغيناهم ماء غدل معناه اي ماء من السماء فيه بركه وفيه رحمه وفيه انتاج لكن فيه شروط ا ل ا س ت غ ا م على الطريق مثل الناس ا س ت غ ا م و ا على طريق الله سبحانه وتعالى والناس لو ا س ت غ ا م و ا على طريق الله حيعيش و ا في الدنيا في م ت ع ة وفي اخر ل جنات تجري من تحتها لنا كما قال تبارك وتعالى ولو أ ن أ ه ل الهرى امن و ا و ا ت ق و لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبوا ض ي ا ل م ع ي ش ة المعيشه البركه المعيشة السبب ا ل إ ع ر ا ض عن ذكر الله ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ب ن ك ا ونحشره يوم ا ل غ ي ا م ة أ ع م ى غ ا ل ربي ل م ح ش ر ت ه أ ع م ى وقد كنت بصيره غ ا ل كذلك أ ت ت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ت ن س ى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب ا ل ا خ ر ك أ ش د و أ ض ر ا عدم ا ل إ ي م ا ن بالله وعدم ا س ت غ ا م ت ن ا على طريق الله هي جابت, جابت لنا المشاكل كلها انت شايفينها ذي والمشاكل د ي مستمره وده عذاب أدنى. ولن د أدنى ه عذاب و يغنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون هل ممكن نرجع إ ل ى الله سبحانه وتعالى هل ممكن نستغيث على ط ر ي الله سبحانه وتعالى عشان كل أ شاذ تنتهي عشان كل الخوف يروح مننا وكل أ شاذ وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا قال ضرب الله مثلا غ ر ي ت ا كانت آ م ن ه م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا ر ز ق ه ا رغدا من كل مكان فكفرت دان عن الله فاقها أ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون بل يشغلنا البيض بتاع المعيشة ومن ا ا كلها ل أ ش ي ء ا نمحنا رفضنا ن يغض م على ت ي ر ر الله ف عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا الله سبحانه وتعالى يبين إ ن النعم ة ذات ا ل ك ث ي ر ة تجري الفتنة و ك ث ي م الفتنه ن الآن ا س ت فيه ا خ ت ب ا ر وكثير من الناس ا ل آ ن ومن ربنا من عليهم ب ا ل أ م و ا ل تركوا دين الله تركوا شرع الله رفض و ا يرقع لله سبحانه وتعالى بدل ما ايه يرجع ا ل الله سبحانه وتعالى لعله ب ف ت ن ة وفتنه ما يريد ف ت ن ة ل غ ي ر ة ف ت ن ة ك ب ي ر ة جدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لا ش ب ل تعبيده ش ا ل تعبيده بارك الله فيه ومن يعرض عن, عن ذكر ربه ذكر عن الله عن كلام الله يسلكه عذابا صعدا كانه ع ذ ا ب متصاعد والعذاب ماشي علينا السبب شنو رفضنا ذكر الله رفضنا دين الله رفضنا شرع الله عشان كده نحن عذابنا حيجي متصاعد ماشي و ك د وكل مره شوفوا ماشي、كيف. كده ي ف ك ش و ا ل س ن ه دي بالله بس من اخذت ا س ت غ ل ا ي ك م بجيتوا احرار ورفضوا تحكي وشرع الله ماشي اللي ا ن ت و متصاعدين للعذاب والعذاب ا ل د و ل الفات كان غير د ج ب ا ل أ ك ل والشراب لكن حيجي عذاب بالبرد والغتل والموت لان احنا ماشيين حساعد عذاب الموت نختلف ش و ي ة وماشيين وبعد كده الجنوب مع شمال و ي ه و د ي ة مع ن ص ر ا ن ي ة و ا ل ع م ل ي ة تجي لحد ما يصل الضرب زي ما حصل في لبنان وفي أ ر ي ت ر ي ا وجهاده ا ل كلها ما تفتكر انو الناس بيجي الله بعدها شاء ش كل ف جاهم ئ م ة ف ي ا ا ل ش ا ك ل دي المشاكل م ت ص ع ة و م ا ش ا ل س ب ب شنو ا ل ساكن ب ب ل ع ر ا ض بعد كده جبر و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا ل م س ا ج د لله سواء كان المساجد ب ت س ج د بها او المساجد المبنيه مبنيه لله سبحانه وتعالى وهذه المساجد هي المكان او ا ل م د ر س ة ب ا ل ن س ب ة للمسلمين اذا كان صحيح بتادي المساجد دوره الصحيح المساجد التي نسجد فيها ونرتح فيها لله سبحانه وتعالى ا ل محرج جزيز فيه كلام الله والمساجد إ ذ ا أ د ت دوله تمام والله ما كان الحال كذا العالم ا ل إ س ل ا م ي ا ل آ ن فيه مساجد كميات ض خ م ة وفيها ناس يسجدوا لكن مع ا ل أ س ف سجود بدون فهم سجود بدون ع ق ي د ة عشان كذا أ ص ب ح سجود ما ليه ق ي م ة ل أ ن ربنا سبحانه وتعالى اكد في ا ل ق ر آ ن الكريم قال المشركين ما بعبدوا مساجد الله ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله لا بالبناء ولا بالسجود والركوع فيها ما كان للمشركين أ ن يعملوا مساجد الله شاهدين على أ ن ف س ه م بالكفر اولئك حبطت أ ع م ا ل ه م وفي النار هم خالدون إ ن م ا يعمل مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر واغام ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله فعسى و ل ئ ك ا يكونوا من المهتدين كذا بارك الله فيكم عشان كذا هذه المساجد محل توحيد الله محل د ع و ة الله سبحانه وتعالى هذه المساجد لو كان الصحيح غ ا ئ م على توحيد الله لكان السماء ا ت ه يرتبط مع ا ل أ ر ض لكن م س ا ج د مع ا ل أ س ف هناك نوع من المساجد غاديبنا كمان ضد الله ودفشل على الله يبني باسم الطوائف ويربك فيه لون الله سبحانه وتعالى ا ل ه أحدا أ و ن ل م ا أغام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عبد الله اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما غام يدعو الله يطلب ا ل ق ر آ ن كادوا يكونون عليه لبدا معناه تجمعوا حوله في م س ت و ى كبير جدا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 م ولكن اعبد الله او احد الله ما اي لا يملك الرشد وانو تجريد ي لماذا ب جبيه صغيرة قول ضرر ولا رشد ه هو لا د يملك الرشد ولا ر تجريد لماذا ي ه لانو من فعل الله هو يملك, يملك الرشد يملك ل ا ر كل شيء متروك لله ل ح ظ ة و لا شريك له عشان بيع افضل الخالق ربنا يجي أ م ر بالغرور ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا غير إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ما في زول يجيرني الله زكى العرب ب أ ي شيء ولن أ ج د من دونه م ل ت ح د ا ما أ ج د يعني إ ي ه ج ي ه اتجه الى إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن ي ع ص الله ورسوله ف إ ن له نار جهنم خالدين فيها أ ب د ا ما بجيني من عزابي لاي سبحانه و تعالى الى اني ابلغ هذا الرساله و بين لكم هذا الرساله الله سبحانه و تعالى و سيقول اني لن يجري من الله احد و لن اجل من دونه ملتحدا الى بلاء من الله و رساله ابلغ رساله الله سبحانه و تعالى و بلغه و مانياس الله و رسول الله فان له جهنم خالدين فيها ابدا ما ص ي ا ل ع ما س ي ط ل الله سبحانه و تعالى يبينون ا هذه ا ل آ ي ا ت بارك الله فيكم عشان يعرفوا إ ن ه الدين بدين دي بتاع بلاء والرسول ما عليه إ ل ا البلاء والرسول بلغ ا ل د ع و ة وخلى الناس على المحجه الليلها ب تنهارها لا يزيد عنها إ ل ا هذه وكل رسول جائع م ه م ة يبلغ ا ل د ع و ة وكل ج ا ئ م ه م ة يبلغ الدعوه ة اما مسؤولين بيت الناس الناس ي ح ت د و ا ن ما ي ح ت د و ن ويترك للناس قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يريدنا بهذا الاسلوب الواضح الذي يدير الرسول صلى الله عليه وسلم من عزائم الله ان يبلغ رساله الله سبحانه وتعالى وبعد كذا ل آ يتبول ة ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا اسال الله ان يكديني ويياخذني و أ غ ل ى عددا و ان ادري غريب ما توعدون أ ن ي ج ع ل له ربي أ م د ا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون حديث في المواعيد المواعيد هي مواعيد الغيامه و مواعيد الغيامه دي ما يفتكرها الناس بعيده غريبه جدا إ ن ه م يرونه بعيدا و نراه غريب وبالنسبه لي انت كانسان الغيامه بتاعتك انت بتجيك بس ما نيجي ملك الموت اول ما يجي ملك الموت ت ذ ه ب ل يذاكر ل تقدير تحتك انتهت نظروك الغيامه ملك الموت بيجي وبتشوف ه بعينك بعينك دي بتشوفه وحتعرف ا ل ن ت ي ج ة لان ه ملك الموت لما يجيك بيكذب ك ت ر راس عديل وربنا حكى ا ن ه اي انسان لما يشوف ملك الموت وبيعرف ا ن ه خلاص جاي المواعيد ت م بتحت يمشي الغيامه ربنا قال حتى اذا جاء احدهم الموت غ ا ل ر ت ب ر ج ع و ن ي لعليامه ص ا ل ح فيما تركت نشوكم تلموت ارجعوني ل معنا ب ض ط ر عمليه ت ل ع م ل ي ت م و ت لعلي أ ع م د صالحا فيما تركت زادتني ف ر ص ة أ ع م ل أ ع م ا ر صالح وخصوصا عندي أ م و ا ل وعندي حاجات ك ث ي ر كل ج ن د ة للاعمار الصالح لكن تدير ف ر ص ة الله قال ك ل ا إ ن ه ا ك ل م ة هو غ ا ي ل ه ا ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون دي أ و ل مشاهد الغيام ة ه ن ا برزخ يسمى حياه البرزخ ما تفتكر قضيه ة ب موت نهائي لا والله بس حتى تعرف يدفنوه و ا ل ج م ا ع ة ي ج ي ل ا دعين الجماعه ي ج ي ل ا دعين انت بتسمع مش النعلات زي ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الجاين الغرع بتاع النعلات بتاع المغابر لانه حياته حياته هي يعيش في يسمى حفر حفر ودا كل وعد وعد الله سبحانه وتعالى وبينا قريب اذا رأ فسيعلمون من اضعف ناصرا واغل عددا الناس حيعرف ا ل ح ق ي ق ة منو الضعيف ومنو الغير ومنو الدائد حيسخر للناس الناس حيمشوا القيامه كما قال تبارك وتعالى هو يتوفاكم ولك الموت الذي يبكر ك م سنه الى ربكم ترجعون ولو ترى اذن مجرمون لنا كسور رؤوس عند ر ب م ربنا اغصرنا وسمعنا فجعنا نعمل صالحا انا مغنون بعد ما مشوا ل ق ي ا م ه يناك يعني بعد تمشي الغياب هناك ذا منظر بعد ما يمشي هناك ا ل م ج ر م ا ل م ل و الذي يذكر و ا له عيال الله لي وما يستجب ي لها حسا يسمع عيال الله ي تبل عليه ثم يصره مستكبرا ك أ ن لم يسمعها ك أ ن في وزنيه وغر يسمع بينه ف ر د بينه ما عنده غرد ما ب يستجب ي لها ذا مجري م م و ت يمشي هناك منقص ا ل ر أ س أ م ا م الله سبحانه وتعالى ويطلب رجعني يا رب الدنيا تاني عشان استجب ليه رجعني الدنيا نجب دعوتك ونتبع الرسل كل دنيا الله يصور نفس القران عشان تمشي من هنا عليكي عشان تعرف الحديقه ق ل د ما تمشيناه ا قول إن أدري أ غريب ما توعدون أ م يتعرض لهم ربي أ م ل ا عمليه يقول الرسول ك ليهم كده هي ا ل ع م ل ي ة قريبه ولا ب ع ي د ة ده ما ش غ ل و ص ل ولا شغل زول ده متروك لله إيه وحده ولا شريكه ل الله سبحانه وتعالى يبين يقول عالم الغيب فلا يصل على غيبه أ ح د العلم الغيبه متروك لله ما تزال يعرف ا ل س ا ع ة تغومتين الغيامه تجي ميتين ا ل ع م ل ي ة ت ك ي ه ميتين ولما يصبح عالم الغيب فلا يزهر على غيبه أ ح د ا إ ل ا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه ي رسول ص لمن عايز يدي حاجة مغيبة لرسول من الرسل حتى يرصد ليه معه عشان إيه إن حال مشهد ن دنيات ومن بالناء الناس لحد قد بالملايكة يصل ليعلم لديهم ما أبلغوا وأحاط ربهم بما رسالة وأحصى أن ي تجي ي عددا رسالة ما ف ا ما فيها الكهنة ما غش فيها إ ب اخر ع لحد تصل إلى الناس ما مشهد آ من مشهد الجن في ص و ر ة ا ل أ خ ق ا ر يقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وليس صرفنا إ ل ي ك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما حضروا يقال و انصتوا أ فلما غضي ولو الى غومهم منذرين ق ا د و ا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدرا لما بين يديه يهدي إ ل ى الحق و إ ل ى قليل المستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبتم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال م س ي ر ة ا ل أ ح ض ا ف الايه تسع وعشرين الى ا ل آ ي ه تنين وتلاتين ويصرفنا َْ إ ِ ل َ ي ْ ك َ نفر ٌَ من َِ الجن ِّْ يستمعون ََُِ ا ل ْ غ ُ ر َ ا ِ هناك لغو هي ايم مستمع نفر من الجن هنا ربنا هذا الرسول هو يصرفنا اليك نفر من الجن وكان الله سبحانه وتعالى سافر هذا النفر من الجن لرسول الله عليه ا س ل ا م عشان ي س ت و ا التلاوه والرسول صلى الله عليه وسلم تلاوه ا ل ن وكذا القران ل ل ج وكان قرا س و ر ة الرحمن ل ل إ ن س والماس سمعوها ا ل إ ن س سمعوها وكانوا كتب ك ا ت ن ي ن وما عندهم استقبال ولما قرا نفس ا ل س و ر ة س و ر ة الرحمن د ر ا ه ل الجن الجن كان كله الرسول صلى الله عليه وسلم يجي في ا ل آ ي ة في آ خ ر ا ل آ ي ة الوجد فباي آ ل ا ذ ربكما تكذبان كان الجن يقول ولان اكذب بشيء من رحمتك ابغضنا كان كانهم بفهم فهم و م ت ا ب ع ي ن به ا س و ب جميل جدا مع ا ل أ س ف إ ن ا ل إ ن س ليا استقبال ل ل ق ر آ ن استقبال عجيب وكانه ما بفهم ل أ ن ه ك ث ي ر من الناس الغران الغران هو انت يسمع يسمع الصوت ان ل آ ت ل ل ا ق ر آ ن ه و أنت ي س م ع ا ل تدرب و ذ ي س م ع ا ل ص و ت ل ك ن ي ا م ع ر ف ان ت ت م ع و ا ان ي لأن ا للمسلمين ان يصلوا ما ب ي س ت ع ج ب ل أ ن ه ما فيو لكن ش و ف د ي لك أ و ل ما سمعوا ان ي ص ل ن ا ان يصلوا ع ج ب الى الناس ان يصلوا الى ا ل إ ن س ان لمن يصلوا الى الناس س ن ان يصلوا ف وفهم ه م ح ح ي ي و ق لك ل ل ه و ا ل ل ه ا ل ان ي ت ك ل م و ا الى الناس الموسم إ ن ه ا ل إ ن س ا ن لا يستقبل القران إ ذ ا بديت الصوره كلها حتى كان الصوره ع ا ر ف ة بالله عز ا و ر ة ك ل ه دا ما عندي استقبال ل ل ق ر آ ن ما يعرفك انت بتقول شنو ي دا منتهي منتهي كله كله ليه ل أ ن ا ل جهازه ب ا ي ز ولذلك ك د ه الجن دا استقبل ا ل ق ر آ ن استقبال جميل جدا وكل ما تجد ا ل ة ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان ط و ا ل كان ي ر د و الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث إ ن ه م كان و ا يستقبلوا ا ل ق ر آ ن بهذه الكيفيه استقبال جميل جدا أ م ا انت تدفع انسان الى ان نسمع ا ل إ م ا م لك ل ل ق ر آ ن ب ن س ت ق ب ل ه كيف ب ن ف ه م ه كيف ب ن ف ه م تناول ب ن ف ه م و معنى و بنفهموا كذا و لا ق ض ي ة تفهم ه إ ن ك د ا كلام زي, زي ما بيقول كلام الطيف ي البالغه انت لا اعرف وجههم تسمع القران ولكن معنى بتفهموا ل م ا ف ه م ع ن ى القران ما بيستمتع به انت الان بتكلم مع زر و انت م ا تعرف لغته مثلا انت ما ب ع ي ت انجليزي كله كذا يجي واحد خواجر فهم م عاد انجليزي انت تعيد انجليزي حتكون موقفك كيف لاستقبال كلامه ك ي ف كلامه كيف بتستقبل ه معنا انت لا تفهم كلامه بنفس المستوى ا ل زر و ما تفهم كلام الله سبحانه وتعالى كذا ز ي ك أ ن يسمع دمت نساءك ف ي ي ق و ل و شنو ما ق ا د ر يفهم ولذلك ربنا يقول ج ر و ا سرقنا اليك ه ث ر ا من الجن يستمعون القران يستمعون ا ل ل ه بين إ ن ه م ب يستمروا وسمعوا معنا ه س م ع في فهم ربنا بعد كده لك فلما حضروه أ و ل ما يجوده ا ل ت ل ا و ة قالوا انصتوا انصتوا معنا أ س ك ت و ا ا س ك ت و ليه ل أ ن ه م عزيزين استقبلوا كلام يستفيدوا منه قالوا انصتوا فلما غضب ل م ا انتهت ا ل ت ل ا و ة حفشوا ولو الى غ و م ه م منزلي ن بقو د ع ا ت شوفوا ل ف ه م ده ب ا ر ك الله فيكم شوفوا ل ف ه م ده بقو د ع ا ت لانه استقبالا صحيح فهموه ف ه م صحيح بعد ك د ه مشي طوال يبلغوه مش ولما غضي ولو إ ل ى غومهم منزلين قالوا يا غومنا إ ن ا سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى و د ه يدلنا على إ ن هؤلاء الدين كانوا مرتبطين مع الرسالات كلها ل أ ن ه ما جاءت ر س ا ل ة في ا ل أ ر ض إ ل ا كان تجد ا ل إ ن س والدين والدليل من هذه ا ل آ ي ه ان كتاب موسى كان ر ب ن س ت م ع له كتاب عيسى كانوا بيستمعوا له كل الكتب ا ل م ن ز ل ة كانوا بيستمعوا بها وهذا العالم من ا ل ج ي ن نحن عايشين م ع ه م وعايشين معانا ونعرفهم بوصف ي ه ب ا ل ق ر آ ن لهم وربنا قال إن ي ر ا ن ويشوفون وكذا بتاع وفي ح ا د ي ث كثير ت ح د ث عن هذا الموضوع لكن شوفو ر ب ر ا سبحانه وتعالى يقول فلما ح ض ر و ه الغار وانصتوا أ فلما رضي ولو الى غ و م ه م منزلين بدل سوق الخير بأ يودوا يا اهله ممكن نحن فينا عندي استقبال ا ل ق ر آ ن بهذه الكيفيه بارك ا ف ي م ن يجب ان ي ن ا ا ل آ ن ب ل ي يجب ا يكون هذا ا م س و الذي يجب ان ي ع ل ي هذا ا ع م س ت و ى الذي ي و ب ع د ك د ه ي ا ا ل م س ت ي ى الذي يجب ا يكون داعي ل ل ه م و ل ذ ي يجب ان ا ل م س ت و ى ذ ان هذا م س ت و ى ا ل ج ن و د هذا المستوى ل ذ ي يجب ان ي ك و ص هذا ا ل م س ت ى الذي يجب ان يكون ه ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى س الذي يجب ان يكون ا ا ل م س ت الذي يجب ان ك ن ه ل م س ت ا ب ان يكون هذا المستوى الذي ب ان يجب ان يجب ان يجب ن يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان يجب ان ي ج ا يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ا ل يجب ان يجب ان يجب ان ي やはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはりやはり جيدت إلى ا ر س ولكن س هذا المكان ا م من فتى الخطة له يجب ي ا ع ي الله و م ن ب هناك م ع اجابه ن ينبabi أنهم و للعمل ن و ا بهذا في و المستوى الذي يجب ب ان يكون ان داعي ل ل ب هناك اجابه DEل sachست ا ا ن ذ ا ل ع م ل ي ة يغفر لكم من ذنوبكم و ي ج ر ك م من عذاب اليم شوف شوف بالله بارك الله فيكم شوف الفهم ده عشان كيف نحن عايزين الجن بتاع فهم أحسن مننا وأنا خائفة الغيامة نحن نقول إن كيف وصل أغلبية أغلبية هل الجن مستوى فهم يوم أحسن بصيرة اجمعين حي املاها لكننا أ خائف تكون أ غ ل ب ي ة الجن إ ن ه م يخش الجنه اكثر مننا نحن السبب شنو إ ذ ا كان ع ر ف طريق الحق و ع ر ف إ ن هذا ه ا ل ق ر آ ن ياوي الى الحق وياتي إ ل ى طريق المستقيم و أ ص ب ح و ا دعاه الى الله سبحانه وتعالى ما في ش ك إنه ط ر ي ق إلى الطريق ج ن ة إ ل ى ا ل ج ن ة يا غ و م ن ا أ ج ي ب و ا داعي الله و آ م ن و ا به يغفر لكم من ذنوبكم ويذركم من عذاب أ ل ي م يبعدكم من عذاب النار ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في ا ل أ ر ض وليس له من دونه أ و ل ي ا ء اولئك في ب ل ظ ل ا م به قالوا ما بيستجيب لدعاء الله حيمشي و ي يمشي وين وده ب ا ر ة الله فيكم م ف ر و ل ك م د ا ئ ح ا ا د ر س ا ل آ ن احنا, احنا اذا ما استجبنا ي لدعاء الله إ ذ ا ابين ان س ت ج ي ب ل ل ق ر آ ن وابين ان س ت ج ي ب للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نعلم انك ن إ تادح الى ربك ت د خ ن فملاغيه ما شاء ي ت الله بل عند معاكش ن ع عند معاك العياد ت ي عند معاك العياد دي. ف ه م ت و حللت حلاله حرمت حرامه ليه نزلوا لك يا اخي نزلوا لك ليل كتابه شهر رمضان الذي انزل فيه ا ل ق ر آ ن ليه ا ذ ا للناس تخسرين ل ن ا ز ن تجري من ت ح ت ا ل ا ن ه ا ر انت ما ق ر ي ت ه والكتاب ده برضه شياطين في, في شياطين ثاني نوع اخر قاعد يلف ي الطريق ده ش ا ن لا تقراه لا تفهم ولا تحلل ا ح ل ا ل ولا تحرم حرامه و د ه الشيطان ب ت م ر د واصبح عدل هذا الانسان اللي هو أي الجن فيهم ناس م ت ب ر ل ي ن على ر أ س ا ل إ ب ل ي س لما ربنا أ م ر بالسجد لادم ر ق ض و بعد كذا أ ص ب ح عدات و مستمر عشان كذا هو البعث من ا ل ق ر آ ن ده لا لا ع د ن لهم ص ر ا ط ك ا ل م س ت ي م ثم لا تنموا من بين ايديهم ومن خلفهم عن أ ي م ا ن ه م و عن شمائلهم ولا تجدوا ا ك ث ر ه م شاكيري ن أ ك ث ر ه م شاكيري ن معناه قدر الدين موته عند القران ده لكنه س ن ا م ل ن س ب ة مش نعم ل ن س ب ة كل واحد فينا يعمل تسابر الاكتوبر تفهم فيوشنو حللت فيوشنو حرمت فيوشنو درستو ت ه ي ن ت و ابلغ ناس ا ح ن في ا ل ق ر آ ن مع ي ن ن ا نحن مفروض نكون افقم ناس ا ل ق ر آ ن ل أ ن ا ل ق ر آ ن عرب ي ق ر آ ن العربيه غير ذي علمكم ل تعقلون س ي ع ق ل إ ذ ا عندنا عقل ر ب ا ل ن ز ر يلبي ي ر غ ا مفروض نحن نكون دعاء الى الله ل أ ن ا ل ق ر آ ن جب كلامنا والعرب هم مفروض يكونوا ا س ت ي ع د ا العالم ا ل آ ن ي ق و ل ي س ت ي ع د ا العالم لكن مع ا ل أ س ف العرب ただ、このように言ってみると、このように言ってみると、 ان تطيروا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إ ي م ا ن ك م كافرين وكيف تكفرون و أ ن ت م تدلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن ي ع ت س م بالله فرجوله إ ل ى ص ل ا ا ل مستقيم كتاب جامد بالله احنا ما نفهم ه ي ف ه م و ل جين أ ح س ن مننا يعملون أ ح س ن مننا ي ك و ل دعاء إ ل ى الله سبحانه وتعالى ومن لا يجب دعي الله فليس بماجد ج في ل أ أن ر ض ما بيستيب ا الضالي الله قال ع في ل س بمعجز في ا ل أ ر ض حتى ستجب عمل شون ما شوني يعني أخذ أصل ض ر ومن ر جايك أنت ع م لا ص ل فلنفسه ل ح ا ف ومن أساء ع ي ه ا ومع ر ب ك الظلام ل ع ب ي د إ ذ ا ل ء الله لا يجب دعي الله فليس مؤيدا في الارض وليس له من دونه و اولياء د ه 私はこの辺りの人生を見つけたのは、私はこの辺りの人生を見つけたのは、私はこの辺りの人生を見つけたのは、私はこの辺りの人生を見つけたのは、私はこの辺りの人生を見つけたのは、私はこの辺りの人生を見つけたのは、 الفاسقون الظالمون نحن نتحكم يتحكم فينا يهودي نصراني من عند دين شيوعي ن ر ك ع ع ل ي ه نسجد لله عشان ما مؤمنين بالله بل ف هذا ل م ن تكون ضاله يبدل ا ل ق ر آ ن يبدل شرع الله يبدل الى الله بين ازدرا الم تر ى إ ل ى الذين بدلوا نعمه الله كفرا و أ ح ل و ا قومهم دار البوار جهنم ي س ت و ن ه ا و ا ب و س الغرار و ج ع ل لله أ ن د ا د ا الندى واصبح ذلا ليدلوا عن سبيله وان تمتعوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار اتمتع بالبرلمان ولكن أنه أن يجب ي ص ل م اتركوا يقولون ا الله ان الرسول أمريكان ل و صلى الله عليه وسلم و ي ث ب ت أ ق د ا م م ك و ل ي ن ص ر ن الله ا من يحفظه الله غ ويعيشون ز ز فيها و ي ع ي ش ي ن فيها بصدقين مرضى وفي عيشه ب ي ض ة السبب كل ه عدم رجوع ا ل الله سبحانه وتعالى وزلنا جايه بعد ش و ي ة ادعيش منكم كثير حيشوف حيشوف البلد دمشق كيف إ ل ا إ ذ ا ربنا سبحانه وتعالى من ع ل هذا البلد بناس مؤمنين بالله يضربوا بكل شعب الحياتي وحكي م ش ا ع الله ويدافعوا لدين الله سبحانه وتعالى ا ل س و د ا ن حيرتفع وحيكون سيد ا ل أ م م بكل ه س ي د ة كله كله ليه ل أ ن السيده لله وربنا أ ك د ق ا ر ولا ينصرون الله من ينصر ان الله لغوي عزيز لكن نحن نركع لنا ونسير لنا دون اولياء لاننا نركع ل ه م عشان ك د ه ربنا قالوا م ن ا ل ل ا يجب دعاء الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين ض ل ا ل مبين ض ل ا ل واضح بين بارك الله ف ي ه م اتحكموا لشنو ل ل د ي م ق ر ا ط ي ة ل ل إ ش ت ر ا ك ي ة نصهم نصارى ونصهم يهود ونصهم مجوس ا ل د ن ي ر ا ل م س ي ح يكون ه ا ل م س ي ح ي ي ن يكون هذا ل م س د هو ان يكون ا ل م س ج د هو ان يكون هذا ل إ س ل ا م و م ن يكون هذا ا ل إ س ل ا م د ي ن ا ف ل ن ي ذ ب ل م ن ه و هو في ا ل آ خ و ن من ا ل خ ا س ر ي ن ل ك و ن ه ا المسجد ا ل يكون هذا ا ل م ؤ م ن ة ا ل ن يكون هذا المسجد هو ان يكون ه ا ا ل م س ج هو ان ل ك و ن هذا ا ل م ا ج و ان يكون هذا المسجد هو ان س ك و ن هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد و ان يكون هذا المسجد هو ان يكون هذا المسجد هو ا يكون هذا المسجد كفرا ب أ ن ب ش ر ا ي ع اليهود والنصارى وبعد كده بهذا التدين أ ح ل و ا قومهم دار البوار ك أ ن ه م سيجينا بل... س ي ج ي ن غومند كل الليل ي ن سيجينا ن س و ا ما ت ر ل ه و ص ف ق و ا لجهنم جهنم يصبونها وبئس ا ل غ ر ا ر وجعلوا لله أ ن د ا د ا ش ر ك بالله في هذه ا ل أ ش ي ا ء كلها اللي بتعبدوا بها و بتحكموا ا لا وتمتوا اذا ذ ا ك تاكلوا تشربوا اشربوا مصيركم إ ل ى النار وتمتوا ف إ ن مصيركم إ ل ى النار كل انسان بالا ن شاء ا ل ه عشان كذا ربنا لا هو من لون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 عشان ك د ن نحن نتفق على مستوى أ ك ب ر ونفهم ا ل غ ر ا ن فهم أ ك ث ر عشان نقدمه ل ل ن ا وعشان الأمة وهذا ا ا س نقدمه لهذه ل ك ت ب ج ا ء ا للناس ص ا أنزله عشان خ ر ج و ا ا بيرهم ل ظ ل إلى ل م ا ا ت ن و الرسول صلى الله عليه وسلم ر قال الله ا صلى عليه ك ت ب أنزلناه الناس من إلى النور إليك لتخرج الظلمات إلى ب إ ذ ن ر ب ه م إلى الامه ل العزيز ي نعيش في والديمقراطية د أما ظلمات الشرك والكفر والديمقراطية والاشتراكية نلاقي نحن أن الله وإلا إلى ل وإلا نتوقع وتعالى الله سبحانه وتعالى ونرجع صراطه المستقيم و أ ن يرني واياكم الحق حقا و ي ر ز و ن اتباعه ويرزقون ي ر ز و اجتنابه انه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مغنم هذا ز ن ب ا إ ل ا ر ف ر ت ه ولا جاهلا إ ل ا علمته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة هي التي بدورنا في ا ص ب ا ح إ ل ا ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا لا ت أ خ ذ ن ا الى نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا ق ص ر ا كما حملت وعلى الذين من ق ب ل ن ا ربنا لا تحملنا ما لا ت ا ع ه لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونسالك اللهم ربي ان ترزقنا اتباع سنه هذا النبي في ا ل ا ن ي ه ا ز في الدنيا وان تحشرنا تحرر الوالد في الدار ا ل آ خ ر ة وأن و تسجنا من ح ه وأن ن ت د خ اللهم في ف ش ا ك ي ا أرحم ا ل ر اللهم ح م ي ن و ص ا ل على أفضل ا ل غ ل ن ا اللهم ى أ ز و ا ج اغثنا ي وعلى ا ل د ي ن و س ل ا م على ا ل م ر س ل ي ن و ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن أ ا اللهم اغثنا اللهم اغثنا